أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين من الكتاب يؤمنون في الجبت والطاغوت ويقولون ويقولون للذين كفروا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنه الله تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا اَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ وَيُؤْمِنُ مِنْهُمْ مَّن صَدَّعَ وَأَن كَانَ مِن إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِ Luuu وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا Evet.